اللهم قدلنا انك انت الغفور الرحيم وتجعل علينا انك انت التواب الكريم واقطعنا انك انت العفو الهادي رضينا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا اللهم لك عدائا اللهم اللهم أعدنا ووالدينا وأهلينا وأولادنا وأجواننا وأقاربنا ومعامنا وأحبابنا وأمصارنا والمسلمين أجمعين اللهم أعدنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداد اللهم أعدنا من تحول نعمتك وجاءت نقمتك وزوال عائسيتك وعمية اللهم اكفنا شر مصائب الليل والأيان وشر بوائد الضهر وشر أهول الدنيا وأهول الثهور وأهول القيامة وكل هول من دون الجن وشر ما يعمر الظالمون في الأرض وشر ما يعمر الظالمون في الأرض وشر ما يعمر الظالمون, الظالمون, الظالمون من طه وشر ما تجري به أخلامهم وإنسنتهم وجوالهم عز جار وجل ثناه وتبارأ اسمك ولا إله غيره أمام أمين يا رب العالمين وبعد أيها الحبيب الكريم وقفنا ما زلنا نواصل حديثنا حول العامل الخامس من عوامل نجاح الفطير وهو ساعة العلم والمعرفة وقفنا لصفحة 71 وقفنا عند قومه فيجب على القطيف أن يكون على علم بما يدعو إليه كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أي على علمه أنا ومن اتبعني ومن أهم العلوف الاسداعية إلى الله العلم في الدعوة وأصولها وفقه حركة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية من خلال سيرته ومواقبه أقول كما أن ما تنزل من التشريع قرآناً وثنة أمر متوقفي كذلك الدعوة إلى الله في نحانه وتعالى على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أمر متوقفي يعني الداعية لكي في دعوة وتُمتِي دعوته أُكُلَهَا كُنْ بَحِيلٌ بِإِذْنَ رَبِّهَا عليه أن يتقفى قصر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وأن يُحاكيه وأن ينسج على مِنوانه حتى تُؤتي دعوته اُمتبارها كما أتت على أيدي على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعلم بالدعوة وعصولها من أهم العلوم بالداعية وفق حركة النبي الدعوية من خلال سيرته ومورقفه والسير على الضرب حتى تبت الدعوة قولها وتمارها في كل وقت وفي كل حين كما أتت على يديه صلى الله عليه وسلم وأهم العلوم على الإطلاق العلم بالله وبأسماء الدفن وصفات العلم والعلم بحقه على عباده وبما شرع من دور في انه وتعالى والعلم بالطريق الموصل إليه من الغايه التي يلتئ الىها العبد هذا العلم هو الجدير بالطمع والحرص على تحصيله لانه به يعرف الله وبه يعبد ويوحد ويبج ويمجد وبه يعرف الحلال والحرام والايام بدلو ما يسطره وبه يعرف المصير والنهاية من هذه الحياة وأن قسمة من هؤلاء المكلفين يتهون إلى الجنة والسعادة وأن الأكثرين منهم ينتهون إلى النار إلى دار الهوان والشقار وعلى الخططاء أن يددوا في الناس هذا وأن يدعوا فيهديه بتنزيه الله عبد وجل لا يريك به وتعبيد الناس له وحده على الوجه الذي يرضيه وبالمنهه الذي خاره وأن يعملوا جاهدين لينفوا عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهدين وليحبلوا ابناء هذه الأمة من عبودية النكاية والأمراء والرايات والعصبيات التي نخرت عظام هذه الأمة وأنهكتها وجملة القول أن نودى للخطيب أن يكون دائما في راءة وأن يقرأ تفكير القرآن أكثر من كتاب وأن يطلع على الكتب الدينية القديمة منها والحديثة والمقالات الصحفية التي تتعرض في حديث الدينية والدينية, والدينية وبغير هذا الإطلاع يكون الخطيب والداعية كالماء الآزم يعيد نفسه ويملو الناس سماعا فالناس في هذا دائما إلى من يغير لهم دم الدعوة ويأتيهم بالجديد فيذا يسأم وكيدا يمنه ولا يمكن ان يمنع خطيب المسجد خصفا بدون ايداء الادب ومدد من محفوظات يستعين به في تذكيره وتعديله جميعا هذا ولا مثال نرى بيننا اخ طباء سادد يا امور كثيرون جدا ولكنهم من ينجحوا في بث ثقافة ديهية في نفوس مستمعيين ذلك لأن خطباء تقوم على الإثارة والنقد الأدام دون أن تقدم غذاء علميا وفكريا ودون أن تقدم منهدا بناء من السنة النبوية ومن شريعة الإسلام وليعلم خطباء المساجد أن حياتنا العامة تواجه فراغا روحيا واسعا وأن هناك تطلعا وضبأا كبيرا نحو المعلومات الدينية وقد سائم الناس طيارات الخطر المادي وعلى رجال الدين وفي مقدمتين خطبوه المسادي أن نقدم من الغذاء الروح ما يشبع هذا النهي ويسد هذا الفراغ وقد نشط في هذا الميدان رجال الأديان أخرى مع أن الإسلام أغنى وأقنع وأجيال العامل السادس من عوام النجاح الخطير علو الهمة في التبليل التعرض لله تعالى وصيفة المرسلين وأتباعهم وكلفاء الرسل في أممهم والناس له اتبع والله سبحانه وتعالى قد أمر رسوله أن يبلغ ماهو ذل إليه وضمن له حفظا وعثمته من الناس وهكذا المبلغون عنه بجمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيام البديل وتبليدهم له وقد أقرى النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آيت فقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آيت ودعه لمن بلغ عنه ولو خديثا واحدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله برأة سمع منا حديثاً فحفظ حتى يبلغه غيراً فإنه رب حام الفقر ليس لفقير ورب حام الفقر إلا من هو أفقه منه رجع أحمد والدالي بن بن حبان بن عبدالبر بسنة صحيح رجال الكليب سقال وتبليغ سنته وهده إلى الأمم أفضل من السهام السئام إلى نهول الأعداء ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس أي تبليغ السيام إلى نحر الحنون أما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورصة الأنفياء وخلفائهم في أممهم جعلنا الله عز وجل بمنه وكرمه منهم وهم الدعاة وفاه تعالى وهم كما قال فيهم عمر بن خطاب في فلبطن الحمد لله الذي امتلنا على العذان بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل يعني بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمل كم قتيل لإبليس قد أحيوه وكم ضال لنتائه قد أذوه بدلوا دماءهم وأبوالهم دون هلكة العباة يعني حتى لا يهدك المال في النصح والرشاد والتقليل حتى ينبو الناس فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم فاصطا أهل السدون والإعراب والسخرية والاستجزاء الهتل من الخلق فمن أعظم الصفات اللازمة للخطير حرصه على هداية قومه حرصه على هداية الناس يدعاله قد تأسى برأيون الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحرص الخرق على هداية الناس ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصفه في وصف القرآن وصف فقال حريص عليكم من المؤمنين رئيس الرحيم فيجب أيضاً أن نكون حريصين على هداية الناس والحريص على هداية الناس يمدل كل وسيلة من أجل أن ينتهي الناس من الله يعني ودى أنه لم يخده أحد إلا ودى على يده وبجهوده الدعوية ودى أنه لم يخده أحد ولم يفلت منه أحد إلا ودى ينبو على يديه وبجهوده الدعوية من النار من أعظم الصفات اللازمة خطب حرفه على هداية قوته واستفراغه أفصى ما في وسح لتنليغ الدعوة ونشط الإسلام ومن تأمل عضماء الرجال من الرعيم الأول لو وجد أنهم وقفوا حياتهم على نشط الدعوة وحراسة العقيدة وخدمة الأمن فعزوا بالإسلام واعتزت بهم الإسلام وعومة الإسلام وتزينت بالذكرهم صحائف التاريخ وجعل الله عز وجل له لسان صلق في الآخرين والعصوة الحسنة والقدوة الطيبة في كل بافل من أبواب الخير سيما التفاني في نشر الدعوة وبدل النصر والتوجيه وحمد هم الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بنشقيل قال قلت بعائشة رضي الله عنها أشان نبي الله صلى الله عليه وسلم مصلي جاهزا قال بعدما حطمه الناس بعدما حطمه الناس بعدما حطمه الناس من الدخول الروح من الولوح دخول عليه الخروب وسؤاله سؤاله في الدين افتائه في الدين ما كانوا يعني يرحمونه صلى الله عليه وسلم حتى حطمه يعني هو يخرج الناس العوبة لله ويقوم الليل حتى تتورى القدمها يجعو الله أن يهدي الناس وأن يبارك الجهود الدعوية بالنهار وأن يهتدي الناس على يديه وعلى يديه الصحابة يعني ليله وانهاره بهاتي سبيل الله يعنيه وما يرجع البيت يقيل ساعة ويستريح الناس يخبطون سؤال يا رسول الله فدوى على طوله صار يجلس يستمع ويشطيهم ويستمع الى حاجاتي ويقضي له صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لخديجه رضي الله عنها في مهد الدعوه مضى عنه النوم يا خديجه مضى عنه النوم يا خديجه رضي الله عنها تقول لهون عليك يا رسول الله صلى الله عليه ثون عليك ارتاح يقول لها ما بقى النوم يا خديجه ان الحركه وجود حركه الدين والسكون عقيم والحركه في قومه الدعاء هي الحياه والسكون هو الموت قال الجيلاني الحركه بدايه والسكون نهايه السكون موان واحد سكر خلاص واستنام يعني بقى إيه حكم على نفسه من دولة إنما طول ما في الناس بدين الله وبيبلغوا بدين الله ودعوة الله عز وجل يبقى فيه حياة له وللناس والحركة بيالحجب الفرسل بين عهد الرخارة وبين عهد حمل الأبانة بعزم وحزم بوفاة وبالحركة انتشر المسلمون الأوائل مثل جعاع الشمس في أكتار الأرض يفتحون البلاد ويفتحون القلوب ويدعون إلى التوحيد ويخطمون الطواغين ويقودون الناس إلى الله رب العالمين وإلى الجنة وبالحركة صاروا في ظلمات الحياة سرجاً وهاجاً فإذا الباطل رماد بعد التهاب وخمود بعد حركة إنما التوحيد إيجاب وذلب فهما في النفس عزم ومضاء لا وإلا يعني لا إله إلا الله لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل الكهربائي وهذا جمام الشافعي رحمه الله يصور عشقه الحركة ومغضع للجمود والكسل ويمثل السكون بالماء الذي يتوقف عن الجريان فيفتد ويمثل بأن الأسدى قد تتعرض للهلاك لو لم تتحرك باهثة عن فلثتها وكذلك الثيان لو ما تحركها من الكنامه إلى القصي ومن القصي الى الهدف ما اصابني رايت خبي بيدول اني رايت وقوف الماء يفسده ان سرح طاب لم يجر لم يقضي والاسد لولا فراق الارض مفترس والسهم لولا فراق القوس لم يصيب والشمس لو وقفت في الفلك دائبة لو الشاب لك وقفة ما تجريش ولا تتحرك ما لها الناس من عجل ومن عربي نعم يمع أسف وهذا الشاعر الإسلامي وليده الأعظمي يهيض بالداعية أن يتحرك بعلمه ويبلغه للناس ويدعو الناس ويصح ويحقق الآخرين مبتدئا بعشيرات الأكرمين يقول كن مشعلا في جنح ليل هالك يهدي الأنام إلى الهدى ويبينك وانشط لدينك لا تكن متكاسلا وعمل على تحريك ما هو ساكنه وابدأ بأهلك إن دعوت فإنه أولا وراء بالنص منك وأقمنه أقدر والله يمر بالعشيرة أولاً منذ عشرتك الأقربين والأمر من بعد العشيرة حجينه وهذا العلم يوسف القراضان يجادل الخامدين ويحاب الخامدين ويوبخ الخامدين يقول قالوا السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريد في مشي خلف الركبي في مشي خلف الركبي في وفي خطو وايدي في ان تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردودي في ان تسير مع القطيع عن غنم الغوغائي وان تقاد ولا تقود في ان تص في ان تصيح لكل والد عاش عهدكم المجيدي حتى لو كنا صا حتى لو في أن تصيح لكل واهد عاش عهدكم المجيد كل الحياة هي التحرم للسكون وللهمود وهي الذهاب وهل يجاهد من تعلق بالقعود وهي التلذّد بالمتاعب للتلذّد بالرقود هي أن تزود عن الحياض وإن لا يزود هي أن تحس بأن كأس الدل من ماء صديدي هي أن تعيش في الأرض شأنك أن تسوني وتقول لا يعني لكل ما يجب أن يقال له لا ونعم لكل ما يجب أن يقال له نعم إذا ما شدت في بصر أجيس الحركة الشيامة تقضعكم من روح قال الله تعالى يا أيها المدكتر قم فأنزل فواجب إلى الأمة أن ما أنزل إليه وينزل كما أنظر قال الله تعالى فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَالِفَةٍ لِيَتَفَقَّوْا فِي الدِّينِ وَلِيُذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا بِلِقْئِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ والجن لما سمعوا القرآن ولوا إلى وقال الله تعالى قُلْنَمَا أَعِذُكُمْ بُواهِدَ أن تقوموا لليه مذنى وفرادة ث اتحركوا بلهم الدين الدعوة وعجبوا الناس وقال عز وجل في شأن أصحاب الجهل وربطنا على قلوبهم إذ قاما فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فهذه القيامة الروحية واليقظة القلبية من أوائل منازل الطريق التي تستدعي في بسبيل الدعوة قال الله تعالى قد هذه سبيلي أدعو إلى الله على حصيرة أنا ومن اتبعني قال التنبيي حق على كل من اتبع أي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى ما دع إليه حق على كل من اتبع أن يدعو إلى ما دع إليه صلى الله عليه وسلم لشوف النبي دع النسل إيه وتتبعه وتكون على ضربه وعلى نواله وترى الحسن البصري قوله تعالى ومن أَحْسَنَ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَ إِلَى اللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ثم قال هو الكُمِّن أجاب الله في دعوته ودع الناس إلى ما أجاب الله فيه أجاب الله في دعوته يعني عمل بما أمر به ودع الناس إلى ما أقام من دين الله عنه دع الناس إليه وعمل صالحاً في إجابته هذا خبيب الله هذا ولي الله إذا بل الولى مش بحفر نجوه ويرقين ونزل ريالته الولى مش بحفر نجوه ويرقين ونزل ريالته الولى هو اللي يتبع النبى هذا الولى هو الانش على هذه النبى الولى هو التقر قال الله تعالى الأولياء هو إلا المتقون يعني ما أعملوش أولياء إلا المتقون والتقي هو الذي يعمل بالتنزيل والذي يعمل بطاعة الله على ذليل يرجو طاب الله ويبتأل عن الله على بصير على ذليل يخشى رقاب الله سبحانه لا الولد إن أولياءه المتقون الله وليه الذين آمانوا ألا إن أولياء الله لا عليهم ولا من يه لا مش دعاه ولا ولا دروشة ولا دياله انه عمل نلاقي من عمل صادق على قدر ايمانه وعلى قدر التزامه تكون درجته ولايه كل ما تبقى اكثر حجما باتباع النبي عليه الصلاه والسلام في كل شيء تكون ولايته تسبق في عين الله لا تبلوه إلا ويوجيبه صلى الله عليه وسلم وقال الوزير ابن هميرا في قوية عام وجاء من أقصر مدينة رجل يسعى قول عبدالله ذلك وجاء رجل من أقصر مدينة يسعى تأملت ذكر أقصر مدينة فإذا الرجلان جاء من بعد تأملت ذكر أقصر مدينة فإذا الرجلان جاء من بعد في الأمر بالمعروف وفي النهاية عن المنكر ولم يتقاعد لبعد الطريق من أقصى المدين ياسم ويبلغوا الدعوة من صحب في دين الله يهدى لا يكون المؤمن عامل القلب إلا متحركا محركا أما المتباطئ الذي يععد بالالتحاق بعدما تظهر بوادر النجاح فإنما يععدوا عدوى ضعاف صاحي يعني لا صاحي صاحي ما الحر من يطور على الظلم وقد صارت لحقها الأقوام مش الحر اللي يسور على الظلم وقامت الثورة والناس لله صارت إنما الحر من يسير إلى الظلم فيسميه والأنام نيام الناس لله أنيمة وجبانة وهو زي البطر سائر على الظلم لوحده لا يحتفل ليله ومدلاه مش اللي يسور مع الصور الدنيا كلها اتصارت يقول لك يلا معاك يا قرب لا اللي يسور اللي يسور يسور الناس نيامه الناس كلها ايه واداك تقول لك ايه كانوا يقول لك الشيخ محمد كانوا يتكلمون في ايام ما كانتش فيها حد بيتكلم وكان ينصحونا ضد الغوا في ايام ما كانش حد فيه حد في الناس اللي يتكلم فعلا ايام عبد الناصر ما كانش حد يقدر يقول كلمه عبد الناصر كان جبار كان طاغي عينات في الايام الصمال عافيه مش اخوانش لا الشيخ تركم يا عبد الناصر عبد الناصر الجيش كله طغم دي ربنا يجينا نجينا العسكر دول آمين. ربنا نجينا العسكر ورزقنا سلطان مدني صايا له قلب عبد الناصر كان اللقاء في الزمالة عبد الناصر بعد الثورة عمله لقاء كبير من الشخص القب عشان يفتق به سيد القب هاليوم انا ذكر دي في كتابي سيد قلبه ومنهجه في الدعوة كتبته في عمان الشخص يقول لهم ايه قال لهم كنت قبل الثورة مستعد للسجن يعني قلت بقول لفاروق قلت بقول كلمة الحق قلت مستعد كل يوم للسجن وانا بعد الثورة بعد يمسكت انتو البلد برضو مستعد للسجن الثورة لسه معاملت شحاب هيلوم يعني لازم نطبق السريع او لازم عبد الناصر عيد ايه عبد, عبد الناصر قام على المنصه وقال له يا استاذ والله لن يصل اليك كثير لن يصل اليك الا على جساسنا هامده عبد الناصر شنق متضفر وصاح وبعد كده هو وبعد كده عبد الناصر الكذاب الكنا ده هو بعت له فيخر بعت له. له سيد البعض بيقول انه قال له خد فيه ما تشاء خد فيه من الاموال ما تشاء البعض بيقول ان ما حصلتش فيه قال له اديني سيد ما كنتش عايز اديني سيد ما كنتش عايزه ام قال له معدموه معدموه سيد الفجر وقولوا للكلب ده على فيخر الجوابك ما وصلناش بعد ما عدنا لا هو ده هو حكمه اللي بعده بعده يشوف الطبق يقولك ان يدخل المساجين بال بال بال بال بال بال بال بال بالرشاشات والمسدسات على الاخوان هم في التنازيل يرشوهم يدلوه ماليه فتنه من اللي كانوا قالوا لا الاخوان عايزين كانت سته منهم وقعد عبد القادر عوده اللي عملت تشريع الجنائي في افلام ليلى مع عبد القادر عودة بيقول لك اهتز الكلمه اهتز له جدران السجن بيقول لك هو بيقولها اما سمحوا له باعدام فيه اول المحكمه قالت حاجه المحكمه على المجتمع عبد القادر عودة باعدام ترقب الفزت ورب الكعبه بيقول لك جدران السجن كله عبد القادر عودة الله يرحمه أجمعين أخفهم في الطريان كان السداد أخفهم في الطريان كان السداد ولذلك السداد أكلته بدغرطة أكلته بدغرطة أنت عرف السداد تأثر إزاي خالد إستنبولي كمال الشي وراء بجهام الأجهزة الأجهزة دي يا تقول في جد ايه في ناس ما فيها الاجهزه دي لا. موجوده فكلامي دي والله العظيم اكلت عمر التلمسان واكلت مصطفى محجوب واكلت صفوت الشويخ ورقم العربيه سايق ضربوه وقتلوه لاعترافاتهم ليه واكلت صفوت طول الدين وقت السعوديه والله العظيم الاثنين ماتوا في هدات دول ودي اثار ما حد يعرفها بالاجهزه ضربوه ضربوا فوقته في سجله البطل وما وضربوا صفط شوط فيه لخبطوه وبيتاي مات الجند وضرب واحد اسمه احمد ابو العمايم زي منه يا حول عقف عبيد بيلعب بالجهاد انا جيت ضربه انا اتضربت ضربات من دي 1000 ضربات بس لي اجل الموت جوه العاد دي ضربه خفيفه كده بس لهم اجل مات فيه احمد ابو العمايم دي ولا كان تفخا يعني مثلا مش قوف الحق عجبه إيه؟ خايفين منه ولا قوف الدعوة مثلاً قوة قول يلا تخلصوا بإنه دا يهدد كراسيكو يهدد فلداركو أتلوا أحمد أبو العودة اللي كانت الشهادة بتهيئة جدا من غير كابير عجب كان الرجل مسجين خالص يعني نمش نمش في حالة ولا لو ولا لو أجح ولا, ولا, ولا يعرضه لفضل ضد حكام ولا الثلاطين ولا أعطف الكذب داو بيلعب بالجهاز وضربه ووهب بلاجه راح واقع السكة جهاز ايه اجهزة اجهزة عنده اجهزة يمكن يضربوني بقى وانا والله العظيم سعاد لي يأيون ورد الماء يضرب ويسلط الجهاز علي ابا عيزة اتبور او ما يمجالي على رد الماء اجهزة تقتل لو قريب اشعاعات ودكتور مسلم اشعاعات اجهزة أجهزة كاميرات كاميرات كاميرات أقوى البلاد في سنعها ألمانيا أقوى البلاد في سنعها ألمانيا اليابان شفت الغارزة ده اللي في وشي لهو غارزة يوسف والد اللي عامل اللي دي اعترافاتهم لي 6000 دولار خدهم ياباني عشان يعمل للغارزة ده 60000 دولار ليه عشان يشوف سوره القمر ده مش عايزين اقمار ولا دي الكلب مش عايزين اخبار ولا عايزين يشوفوا حد منور ابد ما بصت له الشيوع يا دكتور معشي شو شو يقول لك تنور مش دول معندك مغرب يا من الفيوم انما هو كان كذب يهودي كان كذب يهودي خالي فوتي فالي ده اول ما السادات مات يوسف لي اللي خلط على الثادات بالجهاز حسنك يا جمعي حسن ما قتلش بنت الثادات بالحسن اللي اتل أبوي والله ما تعرف حاجة اللي اتل الثادات كمال الثادات بوجه وبعد ما الثادات اضطرق خلت الشاز اللي وررى خلت في المنام سيف أخضر بالرؤية بالجهاز سيف أخضر كده بالجهاز الجهاز ممكن يعمل لك سوء ممكن يعملو لك فيلم و تكون ده رؤية هو فيلم بالجهات أنا أقول لك ولك دي عدد بسرعة كلهم معارفين و كلمتهم والله والله يكلمتهم من على المنابر كلهم قلتهم أول شيء تعملوه واجب عليك تنتزعوا التجهزة من إيد الظلم أقسموا بالله اعترفوا لي بعضهم يعترفوا لبعضهم ان بيبوظوا بالاجهزه على النساء وهن عرايا العين في دورات مياه يجيب في دورات ميه حراميه يمكن مساله يا دكتور تجيب من امريكا بيشوفوا الطياره وكان من امريكا امريكا تشوف لو تسمعني العالم النهارده عباره عن قريه صغيره بس يكون دي كاميرات تاريخ واخمار صناعي بتتلقى من بعضها في الطريق <تصفيق> على آلات كلها ورى ورّ خرج إستنبول للجهاز ال... بسيطة أخدرت إيه؟ وقال له أكذل التغار مين؟ كمال الشازن كان كم متافأ معهوس فوالد اللي ولي برئيس المهورية أخونا خرج إستنبول فكر ماذي إيه؟ رؤية, رؤية. ملك حق... م... رؤية من الله يبدا <تصفيق> ياخد بالايه بتبقى اسباب هيقولوا حد يديله فلوس هم عارفينه وذاكروا بالاجيال هيقولوا حد يجيب سلاحه ويغسل السلاح كل ما يجي معاه حد يجي يوقفه يقوموا هم منذهلين مكلمينه يكلموا بعضهم يجي يقولوا سيبه كل ما حد يجي يوقفه ورايه متوجه الاتهات ويقولوا سيبه بيركب ورا السادات وضرب أما تنقي السنة المستشفى كان ممكن ينبي أم يوسف والي مصلط الأجهزة على سيده وهو بقى في النفعات الأخيرة لغاية ما خلص عليه كان من اللي مع يوسف والي نتانية نتانية وكم معاه كل حاجة بحيثة برد يوسف والي عمل إيه أمقايم على الجهاز جه الجهاز رفضي كان النبي فرضو يقول الرئيس وأمضارب أحسن في الجهاز من اللي يقول له أعمل؟ كان نتانيان يقول له أعمل كذلك أعمل كذلك ضرب حسن اللي فجأت حسن مين يوسف والي هتعمل ما عليه يوسف والي بيعرفت يخطب أمي يوسف والي كان أمي كان عسكاري كنتيش أمي متطوع أمي ممكن سيخطي القراءة لكتابة يقول له احنا نخليك انت عشان انت جدا عرفت تكتب إنما احنا منعرفت تكتب بس هتعمل ما يقولك عليه وبدأ بقى بالجلال يمين، جمال، صفر، انتباه، أرقب، أم بالجهاد، بالجهاد وبعدين قال له هنعمل اللي هقولك عليك يعمل وإن اللي هيكتلك؟ الجهاد ما مريض منك لو تسلط عليك يمزع مقرامك يكتلك لو تسلط عليك فأيوه حسني أقول له حاضر حاضر حاضر وهو حسني مطبوع على كده لأن حتى كم قاعد مع السادات كده كأنه يعني صنع من قام معينها بيتكلموا الراجل ده لو حكم البلد مش بكفاءه الراجل ده ما ينفعش رئيس مب اسقط اقسم بالله في كلامه وهو جنب السادات قلت له كانوا مسمينوا البقره ضاحكه لا فاكر قلت له لو لو مسك البلد السادات كان شويه يعني عنده ايمان كان عنده ايمان السادات محضر بلواتي. فوق. اه أو تجويل. اقول اقول ايه? اقول تجويل. بنتقدره. طلع. طلع. طلع. بستأذن. مع السلامة يا دكتور. هدف <تصفيق> الاستئزان يا دكتور. عارفو ازيبالي عمل ايه اه شيخ محمد يا طبع 14 شنطة فلوس بعد موت استداد عبدالله. 14 شنط الفلوس أكبر أكبر حاجة أكبر سئة يعني كانت أكبر سئة 100 مية الأكبر سئة 50 14 شنطة المية وهم عامل إيه قالوا الأرض أنه عندي جنانة الحيوانات دي كانت فيه عارف العمرات العالية اللي عندي جنانة الحيوانات دي كلها 14 عمارة بناهم جزي بوية أنت عارف الفلوس انت عارف انت عارف انت عارف يوسف والي كان حلت ايه يا بس سادة شقة لكوة في المساكن ما استلماش في عادة حسن عاديت حلع السادة على مدهانه في الويل اذا اللي كان يملكهم يوسف والي شخص فقر و اللي ذلك مفتوح على الدنيا سرق بقى بطريقة ايه ابنه ابنه حسينه اللي لي جدي رباني على الكفر وهو لسه صغير أول عندي حوالي 12 ثاني بقول له ما تصدقش الناس ما في حرف ما رأيه ما ولا في يوم آخر ولا في بعث ولا جنة ولا نار ولا الكلام ده ده كله جدي أنا اللي بقول له أتحداك إن كان فيه هيبقى فيه شيء من الكلام ده ورب الولاد الولاد عالكفر بيقول لي أنا من وانا عندي 12 ثاني لغاية بيعترف لك دلوقتي كانت شغلتي عربة. وأصلت عليه أصلت عليك حسن عزة عباس عبنان من الدولة جمالي ميني. أربعة عشر سنة بيقولني اشتغلتهم هرب عليك دلوقت ما تكلمش ليك أنا اللي هربتك في عمان وانا اللي من عمان عاش سنة عمان وجيت أنا حبوني جيتنا هرب ليه يعني اه أنا عادت في قال لنا اللي جيتك من السعودية عكس انتم في السعوديه وجابوني بر قالوا بيضربوني في السعوديه التنطوي. مشير التنطاوي ده كان بيضربني في مع السعوديين كانوا بيقتلوني كانوا بيقتلوني مع السعوديه واني في السعوديه وضربوني ضرب عنيف كسر عظمي وافرع عظمي تعب اللي فيه ده كله من الصلب والله العظيم ليه كده جدّي بديراً بالهامة البدروة البدروة مالوا على أرضه بسرقوها كانوا كلي جدّي كلي جدّي زهانة أرض في مدرة نصر مباني كان له أرض في جمصة كان له أرض في الغرداء كان له أرض في الصعير كان له كنتم ميت في الضعير ميتين فدّان تشتروا منهم ميت فدّان في الضعير دي نازحين هم البدار اللي اتقتلوا لان كانوا بيتحققوا الدنيا وكانوا بياخدوا الاراضي بالقوه بداروا وارضوا والكلام ده دي نازحه كبوت وكتم لو كانت اتنطس بكلمه كانوا قتلوني الورق, الورق موجود ان دي قعد زهقني اللبنوب دايره بهقني اللي ولاده الدكتور بدين اللي في كليه اثار الدين ودول يوسف والد الشيطاني زي اللغة والطنطاو دا كان معاه ثلاثين ثاني جدا جدا طول عمره بيسرق معاه طول عمره جباه بيسرق معاه والله سارق اكتر من الف كرابة الف وفتان فتان وسارق كرابة بيت فتان مباني في مدينة ناصر والله العظيم كانوا يضربني مع السعوديين كانوا يتلمي وهذه اعترافات علاء مبارك واعترافات أحمد جمالي بالأجهزة التنطاو التنطاو دي لو مسك البلد يبقى اوحش من عبد الناظر واوحش من السباة واوحش من جسد واوحش من الناس الناس <تصفيق> <تصفيق> فأمريكا قالوا كلب جسد أمريكا قالوا كلب حسن. والله العظيم لو حد يقتني يقتني وعايزين يقتله كل واحد في اسمه زهان يوزيب واني الشغل يؤديه إيه إيه الأمي عشان كنت تضعين بالأجهزة إيه الأبوية اعترفته بالأجهزة اللي إيه الأمي بالأجهزة يامان والي ودي اعترفته اعترفته أحمد بن جمال والي كان سكثر عليهم أحمد بن جمال والي وكفرهم وعايز يدوم ما يكلمني وعايز يتصلى وعايز يرد المظالم لنا والقريبنا الرامين اللي سرقوها ومحبوها احمد ابن جم... احمد البول اعترفات واعترفات عليه واعترفات جمال الكز و... و... وعلاء بدي قلدي السداء كان يقول لابويا والوائل ده هي ارض مدينه اخدها دي ارض جدين وقريبه ارض جدو ده ارض, أرض جدو وقريبه <تصفيق> <تصفيق> وعايزين نجيب ده ده في الاجيج انا عمرو ما رحت لهم والله اقسم بالله آه. لا يا عمر ولا عمره قلت لهم انا عيدها ولا عمري كان في اي دنيا الدنيا دي كل مره تحكي ذاتك دي لحظه بس بس اوقفوا ضغطك انتوا دول كلام تاخدوها بقى خلاص ايه ضغط خلاص وتطالبوا بحقوقكم خلاص